لا عندي غير الام الحسن تحضرني بالشدة لما انيَّ حفرني القبر وتوسد بلحدا لا عندي غير الام الحسن تحضرني بالشدة لما انيياحفرني القبر وتوسد بلحدا يا فاطمة يا فاطمة عند جنوب هوا يا فاطمة يا فاطمة هو الوحادي لا عندي غير الام الحسن سادت لحظه الليله بيت الله يشع وثلال انواره ميلادك انت الحسن عليت مقداره قوم السمايت تحلك من جدل مشاري اور الجنان تعطر جو وثلبسك زوار تجيل زهره خطار جنة ما عندي غير بكاي وبصوري كان احتمي هل دمعي الشكا ما عندي غير نو هوى رفطنا يا فاطمه حب الاحسين ويا عندي غير ام الحسن تضهر من كل شدة ما عندي غير ام من كل شدة ما عندي غير نو هوى رفطنا واندلة وتاني الشرك واللي عليها اسمش قلاسل لنب ابراهيم يبنيها حبة شفاعة بالحشر للأمين بيها يا زهر من الحاطمة قمنا من النار لما نيزل في مددف نتقفع احنا بعان يا, يا فاطمة عند ذنوب يا فاطمة يا فاطمة ما غير ام الحسن تضهر لي كل شتات يا خضر القبر اتسدت رحته ما عندي غير ام الحسن تضهر لي كل شتات والله يا خضر القبر اتسدت رحته الليله مسرور المحب ويطلع المختار يشهد بحب الولي حدر على الكرب تنزل علوم الوالدك مستودع الأسرار ناغتي أمك برحة مبين في الأقدار يا الزهرة ويا تنزمن يا وسط ما أنصاب في وجه المصطفى يومي عندش طاب بيت الله فرح ويحني بركانه للمروه زنزن هالهله والصفى فرحانه يا الدردين الله قد شر على اليد مشاني نطرطها على المسلم يا زهره عذب انت بحر جوده لما نمر على الصراط ويانا موجوده لنا يا فاطمه يا وعندي غير المحسن من قبر وتسد لحظه ما من قبر وتسد لحظه الهندسه الصوتيه علي السعيدي التوزيع الطائي ادا الرادود الحسيني فاضل العبادي الكلمات للشعر الحسيني سيد هادي الموسوي التصوير والمونتاج مرتضى الحسيني